بارك وسلم مع انت جماعه معلتي علت عشرته شومتن محرم شهر 4804 هجريه كمون عصرن شوعه سبتمبر قلتشن عشرته شومتن ميلادي زابطه صالي وزدنا درسنا الاصول الثلاثه كنقصله وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك سبزه حاله درسي بزعبه تربز ورودو شرعي نابخ نفرر كم زللنا كان بذيك الكسبات دحنس تصوح حنسات مخاد تربز ورودو شرع قديفو. رب زحلله حرام زبلكاته خينو ربي زحلله حرام زبلكاته خينو ويد ما بانصرو رب زحرمه زحللته خينو ازي سبزي طاغوتو بلو مخناتو تصرحنا يربي حزوا سلازل بغا مؤمن كل غزي لبو يتقسنلو ربي كان شرعو يريدو خمزيلو القران كتبلوه كولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ذي لهم كتب له كلها بس ان دا بيقول يقبولا ب امنت بالعقيده امنتي حدر زين يا رب سله زونه نابزي كلفارل لنا ابن بالعكس ابتدى والعاذ بالله كافر ومنافق تقول انا اي قبولن سرزه ابذ حالفه اذا ايا نوحا يز وسدناه بصوره النساء زلاماتيو فصوم منافقين ندعونا برسول الله صلى الله عليه وسلم نفرارد مستبهلو ان بالليلهم قد يفون كم زخذوا بدحر يتمليسهم نحن كاني توم تصاحبهم وتعالى زين تعي مستفضحوا مالتي رب سبحانه وتعالى كساب يا الله نرسول صلى الله عليه وسلم يلوم كسبنا باخاز من لسو كسب اميني لهم ولبهم زعمن لهم مخاني خرخخ زي بل له امنت اب رؤسي يغاني كسب زستسلم امين وما يترخ ب من خي سري ابزازه حلفت ايا حجي اتي بقلاصات نايزم منافقين والعياذ بالله انتي مخانم نرائي منافقون اس مسلت مالتي اتي قدماوي قد قط... تريتهم كثير يقولها المسلمين اظهار الايمان وابطال الكفر اظهار الاسلام مسلمين الاعزاء اظهار الاسلام وابطال الكفر تكفركم بوشتم الله ان من تايكم غيركم تلقاهم سلام كنركب مسلمين انت دعاني تمكن جرم بوثار رهبم قتلونا كننا برتخونونا عاتهم تمثلنا كننا برالنا فيصف الله تعالى هؤلاء المدعين للايمان وهم المنافقون بالصفات مجلطات الله زين سلسل بحلفي ابزن ايات زين تتقسن يزوم منافقين والعذاب بالله حجزا سلسلت ذاتنا الحز الاولى تا قدميتي انهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت شوف يريدون الى رب سبحانه وتعالى ان يتحاكموا الى الطاغوت بليس اللهم ناتي ذلك سبع زحانسو بوخ فراروا اجديت كبشرعيه تزي وستك يوم اي فوتونه بشرع سلازي ام زي تقدميتي صفنته سلازي ابزغي زيناونالو شرع كل ما خالف حكم الله تعالى ورث حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم طاغوت نبلو كل انصر نايرب الناير رسول زخي زطاغوت اتي بربي ربي, ربي زفرو دو دارا يقول بعينو دارا يقول له نزي غديفو لا نايدق سبع زفرو زصوح نساتبو خفرار دييده زيد بليته له نتي له الذين كان يورثاتهم المنافقين بيزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب بزي افيضحوا وما لته كسب قي فهم ما خالف حكم الله حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم على حكم من, من له الحكم اعتداء على من له على حكم من له الحكم الزهاني طغيان ومقنيته انصرنا يربك تكيد انصرنا رسول الله عليه وسلم تكيد اذيت طغيان تجاوز الحد مالت طغيان مالتكاني طاغيه اغوت كان تجاوز الحد مالت درتو سغيرو اتدرتو كم مخلوق راح يكون له كان فطور اما بتسرحنا يخالقنا يفترعاتو اما يرب بسرع قاتو اذ رب الطغوت ربي حلال زبوله يحرمه له رب دماني حرام زبولو حلالي بلالو ازت الله سبحانه وتعالى قال الله وتعالى له الحكم والامر تبارك الله رب العالمين زياده بصوره الاعراف من رغبه ايات قصري 12 15 انا زي له التنبيه بالوان تردوا على تلي القران استوعلو ما له ذا لا متنبيه بال انا له سبحانه وتعالى عبيد نغرس كزارب سلسله انا له الحكم اول شيء له الخلق له الا له الخلق انت مفطرني يا رب خليقه الزبل تاوت والخلط هو الإجاد من العدم كابزين برنا كابزين برنا زمتهلنا ربي ذقون ومخلوقات عين بربي كابزين برو انتيوب ازيتي مخلق الدبادي وكذلك الامر تقول داينا ربي كم تبين وزخلقنا بيني خاص فرد ربي سبحانه وتعالى نتزفره دخاني لمن لا يساله عما يفعل وهم يسألون لي رب سبحانه وتعالى جبر ربي ايتحدثني خالقي وحكم كم يقول القران بفتح يوسف رد سبحانه وتعالى فلذي انت مفرراد نا ربك وهون له تبارك الله رب العالمين ربي استبارك ذونه ويتا رب سبحانه وتعالى والبركه الزيادة في الخير رب سبحانه وتعالى زيادة في الخير كله جزاء له زي اتقدميتي مؤمن واحد سلفي كل شرع الله الكتاب والسنه على فهم من السلف الصالح فهمنا الصحابه غيروا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ويا سبحان الله يعني اتنور قديفونا يا رب سبحانه وتعالى زورو الرسول صلى الله عليه وسلم بتيت صلما زخونه قدلت زلون يدق سبات بامرهم زحنسو حنصص بو يخي وزي نجر زغى يكفر الله والعذاب الله سلازي منافقين والكفر ارادا لهم دليت لهم نبت سبات حنصصو قدو تشرع قديفو مالد اتخاليتي انهم اذا دعوا الى ما انزل الى ما انزل الله وإلى الرسول صدوا واعرضوا ابتدى نطروا سبحانه وتعالى زوردو شرعي بعنفاره تتباهلوا ان باليكم بيركم كل جته صاحبك نوعنا, نوعنا يبان برب زفردو نخيت رسول صلى الله عليه وسلم زفردو بو تلك يوم ما اتيت ابلو في النهايه ما نقدر فنه نقول لي وانا اعرض مالتك راح يهموت انتنا مو ياخذو زيخات خليل سالسيتي انهم اذا اصيبوا بمصيبه بما قدمت ايديهم تدعى مصيبه قاتبو بتي زحلفته ايدم قدمت ايديم بتسرهم مالتي ومنها ان يعثر على صنيع الصدماني كركبن كولوتي كي تكباراتهم افضحوا مالت بزوتزي انتوا يقبروا جاؤوا ما ارادوا الا الاحسان والتوفيق شوفوا منافقين سبحان الله بس والله ناخيرين هذلينا اخو من دي عركينا هذلينا كنت تسحبوا سخ نقارر عند محلو والله كذابين ثم كذابين والعياذ بالله منهم مع الشرعي ترى في ان خوينه وي مع الشرعي زين امن شرعنا خبركو اينا لكن كل تبو اساتسين كم يقررنا قرار ابو يس هذافنا نهنه هدف السيني رخم له كحال من يرفض اليوم احكام الإسلام ابزو ان يقول لشيخ بن عثيمين لو سبات مسلمين عند ابو حكم فرجتاتنا رب سبحان وتعالى زورو يا ابي ونحكم بالقوانين المخالفه لها فبنتك اي فرار رجلو. بتي حتص حتصو دك سبات بتنص سبات بو يخدو منه ان ذلك هو الاحسان الموافق للاحوال العصر لاحوال العصر انتي بنو زي فرد زي سني مس غيزه قرطات ناغيزر يكا يوم مس غيزه زخيت و 150 من تاعي بشارع زيت قود مش تجي زي دتصايرون له و ارهون لوطيه وقال ودي زي يغاغل قل كن فسغيزه لا بلا كن شرع الله بسرقه ابي سلمنا من تدا ابي سرقه اللي صاب زب تصح عند خركوينه اتسرقوا ير ابي يقرر تبع تصيح يقرص يده ويب الله لو مرسله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت ايش اذا اذا من قرت كونيرا نوقاني اللي سوها ينبل كونيرا قدما قوموا تافوا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سرق منهم الشريف تركوه انت ذا حد خبر سب عند حر سارق يقض فويل واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا فيه الحد تدا ضعف كونيق اتي حد ناتو يهبو ما زال نفس نفسه بزقاشاله متعمدا بناي مقتل تيزي لوغيرو كان بشقوديو كان بخراضي كان بامنديو قيرو سبقتلو بعد ساعات يزيد توم نا يغار نفسدوا تنازل قيروم فقد جعلنا لو... لولي سلطانا مبنيا لربنا سبحانه وتعالى اتي مالتي زور سو ابو ادو حو حفتو حربه ابو حقه زياته مالتي كسمو يقولوا تدااكن كنتا سمنا تتقتل اي كتلته لو قتله له اكند ما قتلتو كن مسكين زين عز حجمه اثرتي تبلكه اذي فمسف يزلو مالك انت حكم الله كساب يوم القيامه اي تقيره يبغون الا رب سبحانه وتعالى انت الجاهليه يدبل ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون كذا يربي فرجز اتقان زلو يلا فد وادسه ما ما حاسبو كنت شرعنا يربخ ما تسايكل زين لازم زع ابو وانا زي خبز اذم سانكيهيدن اذمس غيزي كيدن دابولوا نت شرعي دمس فولله انت رازي اعملوا بيقولوا ان يخفروا له مالته ولا يد بالله ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بانه سبحانه يعلم ما في قلوبهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله رب سبحانه وتعالى نزوم امين نازبل والعاذ بالله منافقين ايما قلتات زي تقيسولو مالتي مغني ربي سبحانه وتعالى زلو وما يكنون من امور تخالف ما يقولون كم هو يتزارب زلو بينه لكن لبوموا العاذ بالله قول وامر النبي ان يعظهم ويقول لهم في الله صلى الله عليه وسلم لنزم منافقين كي الرسول صلى الله عليه وسلم لين هينا من رب لكن ابى الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لرب سبحانه وتعالى يعني شد ارض زياتهم منافقين متلاعبين سلاذل بدينه تصوتوا سلاذل ثم بين أن الحكمه من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبع لا غيره لا لا غيره من الناس لا غيره من الناس يعني رسول إخذ اللغوسي كتززوي الرسول اللي ندعوا زي تعززكم بتشرعي لنا فردكم كله نعود عليكم تاخذوا توقنكم زي اذا انت ترغموا آمنا آمنا تبركم ضمنتم منافقين والعياذ بالله قالوا سبات كايكونون تعززوا زبلكم نزوم رسالات من رسول صلى الله عليه وسلم تعززوا زبلكم مهما قويه افكارهم واتسعت مداركهم مهما قويت افكارهم تحسبوا ماتي افكاره تحسبهم ولاو برتعقوا بل نحتي خذوا ابشر عقن اذا بلح اتحاسبوا لو زبحل يله واتسعت مداركهم تفلطتهم دم ولا صفيعوا ابزوا الناس اذا تسقمكو نزلو مثقفين دبهالو ما مثقفين انت امزعاتهم مهراتنا بهل لا تشريعي بفهمنا تم ظفومه دغمروا جمهور شو فلسفه كفاله سوف يجبل لا انا بس سبت قلت لك اخذت لكن انت دعته بايلو خديت تاثروا بخيبلونا بعقدفه خلاص جب راح تا شرعها ما نوليت بقول صرغ الكاسي اتصف مغرات تاعيزي ضرب بيهم استدراك زقبرو نزلو ازي اتوم له ربي حلال حرام زبلوقان حلال وخلوه ربغا طاغوتهم ربط راح يوسف يرد نبرصول داوردوحي رسول داور الله صلى الله عليه وسلم رب خمسيلهم دابلوا بحديث دما كله تقيسم ثم اقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله التي هي اخص انواع الربوبيه رب سبحانه وتعالى محيل بتوحيد الربوبيه محيلت ربوبيه ذخنت نايروسول انت حكم ملك اناسي لنرسول ليقوم زلقاني حرا لكم بتيز فرادقون بتي شرعي خدك هذولاي اذا رو بيد الله بافعالي بي بتي تكبرنا يا ربي كابت تكبرنا يا ربي يخلقو نبينو يخلقنا كابت تكبرنا يا ربي خا يفرج خنبل علينا ربي سبحانه كابت توحد جميرك كله زي احكامنا الشريعه حلال وحرام اذا رب بزفارود وكت مكفيه يقولون حساب قيامه ايامنالون كايبلوغن كساغغلوو يتصغرو نمن يوم كساغغلوو نتربزاورادو كساغغقالك كساغغلوو توخينو توغودولو حنقولو منوخريو اللو مالات وادسب مهما باتيحو حنقولو قولو بيزين ولو بولو ايكونو خلق الانسان ضعيفه وادسب ضعيفه طيب وز توحيد الربوبيه ما هي أخص اخص انواع الربوبيه بتا قندني عيناتك ناي, ناي ربوبيه توحيد الربوبيه حلو والتي تتضمن الاشاره إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق خمسه اخوه مخانم وزي رب سبحانه وتعالى ابذز حلفت ايام حلي اقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة امور رب سبحانه وتعالى بثلاث ثناقرات كنامن بحلنا مالت امننا تغناس بثلاث ثناقرات زي اتن طرحنا مؤمنين كنقول له محلو حجه يا شباب سلسة نحزن. مؤمن زي ثلاث ثنا حزه مؤمنتم له زي ثلاث صفات رايه ابنا شرعنا يا ربي كفراره رب من كله مالت الاول اتا قداميتي زياب مجرشتان ان شاء الله حتى قبي فهمت لمث مالتيو ممتاز المدكم سلسين بتغسل كتاب الدليل له كتب العقيده كتب السلف جائزه اخو بي شاء الله مالتك. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابذخون نزاع مالسي بالسحاب مالتي النزاع ابذخون م... مسحب تي تحاكم نفرراد نبروك رب سبحانه وتعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كردونا يلو لو غير رسيده فسوم كاني كما ناسب كردونا زقول مالتي لذلك نابروسون صرح كنفرارن الا لنا بهوته مش موته دم نابورا ناب حديث وترى هذا انا نسحبان خوف مالتي قدمت ازياء تحاكم ابجي زي السحاب ناب رسول كنفرار واضح زي قدمتي نا برسول ترى كن فرارز وخول المسحب بس دكات المال واضح زين جات قداميت زغاب يهوتن كله مالنا بدنا رسول صلى الله عليه وسلم ان نتحاكم الى القران والسنه على فهم السلف الصالح لا القران لا في حديث كن فرارز بمخانه الرداده انا يسحبها واضح زين شباب جات قداميت قال ايتي الثاني ان تنشرح صدور بحكمه ان, تش... أن تنشرح الصدور بحكمه يعني لبهم سدي كسانه كركب الله نك فرك زي بيقول شك زي بيقول الخوال ذقونه شك ادنى شك ابزي رمز ورود شرعه اللي هو ازي والعياذ بالله كفري شك جبري بالمؤمن الموحد السلف كنده ادرت غون شكيه بدنا نقول الحمد ربي زودو حكمه بود ما خن فرار ولا يكون في النفوس حرج وضيق وضيق منه اب نفس نادم ماني كل كم هون كن نق فرك كلك نتراطر يا بلنا تقدمي انت تعلماتنا لنا صلى الله عليه وسلم اليوتو مش متوضد ما صلى الله عليه وسلم نا القران نا السنه على فهم مننا فهم السلف زي قال ايتي لبنا شك كله يبلون قلوب بلؤ كان امن لو ان ثالث ايتي ان يحصل التسليم بقبول ما حكم به كان استسلم امين لله الا التكبر تزيتو ولو يمكن ازون تامين بالعالم امين منافقين بمن حسب امننا يبلون يرم مالك لكن التكبر بالما تري او ت مؤمن موحد سلفي شرع الله زي اخطب ولو خله امين نيلو يستسلم يقبله التكبر بالدمه يوعى عزيت كيبلنات واني مالتك اسك حسب الله زي بولو تفضل ابرسون انحراف نوعه هيك ايرنا مالتنا سبحان الله الصحابه فهمت رب سبحانه وتعالى اسبول مالتيه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين احد من رسله وقالوا ها شب سمعنا واطعنا زي شان المؤمن سمعنا واطعنا اول تنش شريعه سمعين انتهى حكم التلزله باذنها سمعكاب البخامي شكخوني يا ابو له ثالثه تقعد تلبا فطور سلازم معناتي ابجاءت اخ لنا جزاكم الله خيرا مزعبه اذن سلسلت زيته مجلصيتك نا مؤمن مؤمن كنوسط ان احنا منال له زي دغملي شرع الله تبارك له حدا مؤمن كما قلنا بفضلته هنفضل احنا باحمد بسم الله صلى الله عليه وسلم اوربنا الله احسن ذات قدامتي ناض رسولكم مول صوتي شرعك الفرار بمصوت قراني بالقران بالحديث بقابه ارادات عن الصحابه بقران ثاني ذات قدم احسن لا يكون حرج في اي شكل السلام عليكم جزاك الله من ترطار كل يبل ملو غبلو كن عندنا لنا بلبنا طيب اذا خليتون امننا بلبنا مسبلنا سال السيد خدم الله الا تطبي الله اليك انت رب عزز ادمافي استسلامك دنا استسلامنا ابتكبر كانوا علما زين سلسلت صفاتنا المؤمنين كل جزيه ازي شرع ازي بعلو كل كل سرع جزاك الله خير اخي كمال ابو احمد وان شاء الله كتاب كتب العقيده قبكاء وفي الموازين حسنات ولما انتهيت زات اخ لنا وجزاكم الله خيرا جميعا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته